بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الف لام را <تصفيق> تلك الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر إِرِ اللَّذِي نَمَنُّ أَن نَّلْغُ قَدْ مَصِقْنَا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين میروں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَعْبُدُوهُ أَمْ فَنَظَرْتُمْ ریہل کس میوری دلین وَالْحَاتِبِ الْقَصْفِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ عَذَابٌ أَلِيمٌ بما كانوا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا أعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق چل مل فیل خدو پیسب يورد الارض لايات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لق فيلون <تصفيق> اولئك ما وهم بما كانوا يكسبون ان الذين بو مجھے م في جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِي ذِكْرِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس وستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون يَمْنَهُ ودِ وَإِذَا مَسَّنَ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا شَفْنَا نُهُدُرُ فَلَمَّا كُنْ شَفْنَا نُهُدُرُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن كذلك سوين للمشرفين مكانون يعملون وانا قد انزلن قرونا من قوى وشاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجدد في الأرض من كيف وَإِذَا کے ٹو ل Oh! وَيُطْرِبُ رَبِّي يَا ذَا ذَا يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لو شاء الله انفلتن تقلون فمن اضله من إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون قل انتم تنبؤون الله بالغيب ما لا يلمس في السماوات ولا في الارض وما كان النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً امت فتل نقفی میں تور ان کل تور سراء <مس> مستهم <مس> إذا لهم <مكرون> Yeah. <laughs> فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن السماء فاحت لنطق بهنا و تلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيمت وظلنا أهلها كذلك نفصل لقوم يتفكرون والله يدعونا لا دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا ولا يرهق وجوههم قطر ولا بلة أولئك أصحاب والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة صيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بین نب نیب دچی پیڈ اور قل ہم آئی دھیل دی گیو تسری من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطع الله قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إليه صادقين بل ومنهم من يؤمن به, ومنهم من لا يؤمن بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ن مing... خاسر الذين كفروا بلقاء الله وما كانوا موتدين وان ما انري الذين هُنَكَ وَفَيْنَا كَفَي إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ سو لو رجوئی نست لو و ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آل الآن وقد للذين ظلموا ذوقوا عواب الخلد هل تجزون إلي الله كنتم تكسبون وی لَحَقٌّ وَمَا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسرن دامتا اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِرَحْمَتِهِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا نف تکلو من کل بر مل کھو be <laughs> لمت ویلوین دونوں مندی ش <تصفيق> <تصفيق> إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون نہ لانو... Apa نو رنگ نو ہنگ کل مل کم کو ک كنت ولن نذيكن طوفا يوم امراكم وشركاء کیا کیا lica não بجم کم دین کو نل سے روم قولَُ ل الحَ قلًَا مجَ أَنكُ صح رُهَا فَ وَاغُرِ الْحَقَّ قُلْ بِكَلِمَاتِ هِىَ عَلَى كِرْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وقال موسیٰ أّنا بِرح مِكََ قَ مِ Tako! رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّمَ طُمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ قال قل أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا جس میں فِرْعَوْنُ دو گور پو لو انگول عل گل کو بَك ي قض بَينَهُ مومَطمَتِ فيِيم كَوا فيِي الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممترين وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم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 عندما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخز في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جَمِيعًا اب نیل ادمیا ن سحت ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعطلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات تیم کم تور ج كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك منهم بدل دین بدو سل بدل دینتا بدون م وڈ بدوت نئی مِنِيبٌ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ لَا س فإن فعلت فإنك إذا من الوالمين وإن يمسسك الله بضرء فلا كاشف له وَإِنْ يُرِذِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مُنْهَى مِنَ اللَّهِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَىٰ